في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين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 وأهل التقوى وأهل المغفرة